லிஃபுல் உவன் சில يَتَمَنَّوْنَ مَا فَاتَ مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنْ آخِرَتِهِمْ غَافِلُونَ هَلْ أَتَىٰ தூபி பசி மேலி ஓபில وَإِنَّكَ كَانَ مِنْ النَّاسِ بِالْقَائِرَةِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ وينظروا كيف كان حبة الذين من قبلهم كانوا أشد من ama